ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم أم كان ذا مال وبنيم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 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون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 يسبحون قالوا سبحان ربنا قالوا سبحان ربنا إنا كنا غاربين فأقبل بعضهم على بعضه يتلاومون قالوا يا ويلنا إن كنا طغي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 أَمْ لكم أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يوم قِيَامَةٌ إِنَّ لكم لما تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لهم شركاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ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 وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم, ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون, ويقولون إِنَّهُ لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين